جی من, من بولو قل برآں تل منها ومن كل پی ثم میری تشركون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 یندی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 بما كانوا يكفرون من دون الله ما لا ہلنا ولاں و شیم فرو نو دن پونی وَإِنَّ هُدَى اللَّهِ <سؤال> هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِمُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْنِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ قوله الحق وله الملك يوم ينفق في نوری ملكوت السماوات وليكون من فلما جن عليه الليل قال هذا مم لمی کو الکما دا جی گلام کلر کلین البلیماشم سدا دی هذا ہوں